إذا الحمد لله تعالى نحمده نستعين به نستغفره نعوذ بالله تعالى من الشرور ومن فوسنا من سيئة الله تعالى فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده رسوله يا أيها الذين آمنوا تقل الله حق طقاته ولتموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث مِنْهُمَا رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا تقوا الله وَقُولُوا قولا سديدا يصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حمير مجيد أما بعد أيها لقة الأحباب نستكمل وبدأناه من التعليق على كتاب نور اليقين في سيرة سيد مرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وكنا قد توقفنا عند غزوة حمراء الأسد صحيح؟ كنا خلصنا حمراء الأسد نعم وقلنا بأن غزوة حمراء الأسد كانت بمثابة علامة من علامات قبول الطاعة جز أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ما لبثوا أن عادوا من القتال إلا وأذن لهم في الرجوع مرة أخرى إلى هذه الغزوة المباركة ثم دارت أحداث هذه السنة قال المصنف رحمه الله في هذه السنة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بابنته أم كلثوم لعثمان بن عفان بعد أن ماتت رقية عنده ولذا كان يسمى بذ نوره وفيها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر وكذلك تزوج زينب بن تخزيمة الهلالية من بني عامر وولد, وولد الحسن بن علي وفيها حرمت الخمر وكما علمنا أن الخمر كان تحريمها بالتدريج كان تحريمها بالتدريج وروعي في ذلك ما عليه الناس ومن أحوال الناس حتى يؤمن الناس وحتى لا يكفر الناس ولا يرتد عن دين الله عز وجل ثم دخلت السنة الرابعة ذكر المصنف أنها في بداية هذه السنة كانت سرية أبي سلمة إلى قطن ثم سرية ثم سرية أخرى ثم كانت هذه السلايا مقدمة بين غزوة بن النضير. وغزوة بن النضير تعلمون أن كفار قريش لما حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استعان كفار قريش باليهود لقتالهم على النبي ضد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان من جملة من عاون هؤلاء على قتاله صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله أو في اغتياله فكان قتله على يد محمد بن مسلمة وأبو رضي الله عن الجميع فمن المعروف أن اليهود من بني نظير حرض المشركين أيضا على قتاله صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم فكانت غزوة أحد وأعانوا على إغارة أبي سفيان على أطراف المدينة مما أدى إلى مطاردة المسلمين له وتسمى هذه المطاردة بغزة السويق كما ذكرنا قبل ذلك وكان كعب بن الأشرف زعيم, بني زعيم اليهود من بن النظير الذي كان يقرض الشعر في هجاء المسلمين وتحرير قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعندما صدر منهما صدر من هؤلاء اليهود كان من المقرر أو قرر النبي صلى الله عليه وسلم إخراج هؤلاء اليهود من المدينة خلال عشرة أيام وعندما أرادوا الخروج جاء رأس الكفر عبد الله بن أبي بن سلول وحرّض اليهود على العصيان ووعدهم بأن يكون معهم وأن يحاصر المسلمين معهم ولكن المسلمون حاصروهم لا سيما بعد نزول الآيات الأول من سورة الحش وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق وقطع بعض نخل من النضير خلال مدة الحصار حتى يرهب أعداء الله عز وجل من هؤلاء اليهود وتم الجلاء فمنهم من أجل إلى الشام ومنهم من أجل إلى خيبر وفيهم أو منهم من أسلم وهم إثنين لا ثالث لهم أسلموا في هذه الغزوة المباركة بعدما رأوا من عزة الله ورسوله وعزة الإسلام والمسلمين ثم كان بعد إجلائهم كانت غزوة بدر الموعد وهي التي وعد فيها رسول صلى الله عليه وسلم أو وعد فيها أبو سفيان رسول صلى الله عليه وسلم أن يعود في العام الذي يلي العام الذي كان فيه بدر في نفس الموعد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان معه في يوم أحد وكان معه ألف وخمسين من الصحابة وعشرة الأفراس ووصل إلى بدر وانتظر بها المشركين ثمانية أيام أما المشركون فخرجوا حتى وصلوا إلى مر الظهران على بعد حوالي أربعين متر من مكة ثم عادوا مرة أخرى لما علموا أنهم مهزومون بإذن الله عز وجل ولما أصابهم من من الجذب والقحط عادوا مرة أخرى إلى أدراجهم ثم كانت غزوة الجندل أو دومة الجندل وذلك أن مجموعة من قبائل دومة الجندل علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقطعون الطريقة على المسلمين ويخوفون الناس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم ومعه ألفا من المسلمين ف. عندما وصل إليهم صلى الله عليه وسلم بجيشه كان يسير ليلا ويستريح نهارا من شدة الحر لما وصل إليهم وجدهم قد فارقوا الديار وفروا هاربين فكانت هذه غنيمة للمسلمين من فرار هؤلاء ولم يقع فيها قتل ثم ضعف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صرايا في معاقبة هؤلاء أو في تعقب هؤلاء وما يهمنا الليلة هي غزوة بن المصطلق وغزوة بن المصطلق تسمى بغزوة بن المصطلق أو بغزوة المريسيع غزو بن المصطلق أو المريسيع وسميت المصطلق لقب لشخص اسمه جذيمة ابن سعد ابن عمرو ابن ربيعة ابن حارثة بطن من بني خزاعة والمريسيع ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم يعني إما أن يطلق عليها اسم المريسيع أو إما أن يطلق عليه بني وقعت هذه الغزوة في السنة الخامسة من يجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت آثار غزوة أحد أن تجرأ بعض الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن بني المصطلق قد أجمع لغزو المدينة بمناصرة بعض القبائل وتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر بعد أن أرسل صحابي جليل وهو بريدة بن الحصيب الأسلامي وقد أغار الجيش الإسلامي وبني المصطلق عند الماء وعلى أنعامهم وكانت أنعامهم تسقى فقتل مقاتليهم وسبى النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم وأصاب منهم جويرية بنت الحارث وكانت من نصيب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت بن قيس الأنصاري ثم أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها ثم لما رأى الصحابة ذلك بعد أن كان عندهم من الأسر ما يقرب من مئة من بني المصطلق لما رأى الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما, رأى لما رأى الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بجويرية بنت الحارث قالوا أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم يكونون في الأسر أبدا لا يكون فأطلقون فكانت خير امرأة أو أكثر امرأة بركة على أهلها جويرية بنت الحارث فأطلق بسببها قرابة المئة هذه الغزوة حدث فيها أمران عظيمان. الأمر الأول أن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلون أثار المنافقين في رجوعهم إلى المدينة وأطلق أن الذل للمسلمين لان رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل هذه مقولته التي سجلها القرآن في سورة تتلى إلى يوم القيام فقال يعني أن الذل على المسلمين فسمع ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مر عباد ابن بش، فليقتل هذا المنافق. فلما علم عبد الله بن عبد الله بن بن alone قال يا رسول الله لا أطيق أن أرى قاتل أبي دعني أنا أقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. ثم لما كان من دخولهم أو اقتراب دخولهم إلى المدينة وقف له ولده عبد الله ابن عبد الله بن أبي بسالون وأمسك به ومنعه من الدخول. وقال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. شوف الدين حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. ما وهو والده أبوه عبد الله ابن عبد الله بن, بن أبي بسالون. فلم يأذن له في الدخول حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حتى تيقن رأس الكف عبد الله بن أبي بن سلول أن هذا الدين عزيز وأن الله تبارك تعالى أعز المسلمين بهذا الدين وأذله هو وأعوانه إلى المنافقين بسبب تباعدهم عن هذا الدين الحديثة الثانية وهي ما, ما اهتموا بها الليلة نظرا لشدتها وخطورتها وهي حديثة الإفك حديثة الإفك نزلت بعد نزول آيات الحجاب نزلت بعد نزول آيات الحجاب وهي في الطريق للعودة إلى المجينة ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج في غزو أقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم فلما أقرع خرج سهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأخذها معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم سأوجز لكم القصة يعني لأن القصة صردها طويل سأوجز القصة حتى طلب الاختصار الوقت فالقصة باختصار لما خرجت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفل النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة المريسيع أو من غزوة بني المصطلق كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها خفيفة اللحم كانت إذا ركبت الهودج لا يعلم أن كانت فيه أو بداخله من خفتها الهودج عبارة عن يعني زي خيمة تنصب على ظهر الجمل خيمة تنصب على ظهر الجمل يركب فيه النساء ليستترن ليستترن أو ليكون أبلغ في ستر النساء فبينما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت في مع النبي صلى الله عليه وسلم قافلة فاستراح القوم فنزلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لقضاء حاجة الله، وكان النساء إذا أردنا أن يقضين حاجتهن أبعدنا المذهب حتى لا ينظر إليهن الرجال أو يعني لا يكون على مرمى البصر من الرجال فذهبت عائشة رضي الله عنها وأرضاه فقضت حاجتها ثم عادت إلى الهولج فتذكرت أن عقدا لها قد سقط فظنت أنه قد سقط في مكان قضاء حاجتها فلما ذهبت رضي الله عنها وأرضاه لطلبه كان الجيش قد شعر بالتأخر وإحتاج الناس يعني لما طلبت عائشة أو أخضرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بسقوط العقل وأن الناس قد تأخروا والناس قد أصابهم شدة وجوع بسبب أنهم يبحثون عن العقد العائشة، فذهبت يغطوبه رضي الله عنه وارضاه في المكان الذي ظنت أنه وقع فيه فعاد الناس أو قفل الناس عائلون وظنوا أن عائشة رضي الله عنها داخل الهودج فمشوا. فبعد أن صار الجيش كان هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان يسمى بصفوان بن معطل السلمي وصفوان بن معطل السلمي كان لأنه كان ثقيل النومي كان يمشي خلف الجيش ليجمع ما يسقط من الجيش ليجمع ما يسقط من الجيش تعرف ان أثناء مسير الجيش هذا يقع منه صوت هذا يقع منه حبل هذا يقع منه دره هذا يقع منه دينار فكان يمشي خلف الجيش ليجمع ما, إيه؟ ما سقط منه فلما وصل إلى الموضع الذي فيه عائشة رضي الله عنه وارضاه حتى لا في الصحراء مكثت في مكانها وكانت تقول وكان يعرفني قبل نزول آية الحجاب فلما اقترب مني ما سمعت منه إلا صوت استرجاعه أو قالت ما سمعت إلا صوت استرجاع إنسان يقول إنا لله وإنا إليه رجعون تقول فلما رأيت خمرت وجهي تقول فأنا خلي راحلة فركبت عليها وحملني عليها حتى وصلت إلى المدينة فلما دخلت إلى المدينة نظر إليها عبد الله بن أبي بن سلول من المنافقين ثم رماها بالتهمة فقال والله ما سلم منها وما سلمت منه ولازال الناس يتحدثون بهذه المقولة حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيها غير قاصد ولكنه متورط بالكلام فيها منهم الحسان بن ثابت ومصطح بن أساس وبينما عائشة رضي الله عنها مصطح نعم مع عائشة رضي الله عنها وأرباها خرجت مع أم مصطح لقضاء حاجتها ف يعني أو شكت أم مصطح على السقوط فقالت تعس مصطح فقالت لها عائشة ببراءة أتسبين رجلا شهد بدراء قالت بكي وبكي أما علمت ما يقول يعني يا غافل أما علمت ما يقول الناس قالت لا فقصت عليها خبر الناس فمرضت عائشة رضي الله عنها وأرضاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام إذا دخل أو خرج لا يقول إلا كيفتيكم ولا يكلم عائشة رضي الله عنها وأرضاه ثم دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إن كنت قد ألمت ذنبا فاستغفر الله فقالت والله لا أقول لكم إلا ما إلا كما قال أبو يوسف تقول ومن شدة الهم نسيت اسمه لا أجد لكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على مقصفه ثم بعد ذلك ومع تطور هذه الأحداث خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهو يقول من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فقام أو تفاور الصحابة رضي الله عنهم حتى يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل علي إلا وأهلي معي فقام سعد بن معاذ الأنصري وقال يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوسي ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرا فقام سعد بن عبادة هو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكنه اجتهلته الحمية نخلد الحمية عند تزاي تتكلم عندنا وأحنا موجودين فقال لسعد كذبت العمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد كذبت العمر الله لا نقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى أهم أن يقتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنظر فلم يزل يخفضهم يعني يشير إليهم يدي أكاذ صلى الله عليه وسلم حتى سكنوا وسكت تقول عائشة وبكيت يومي لا يبقى لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بكيت ليلة المقبلة لا يبقى لي دمع ولا أكتحل بنوم سوايا يظناني أن البكاء فارق كبير تقول فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي مرأة من الأنصار فأذنت لها فجلس التبكي فبينما نحن على ذلك دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل وقد لبث شهرا لا يوحى إليه شيء في شأني فتشهد ثم جلس وقال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألمنت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه تاب ثم تاب تاب الله عليه تقول فلما قضى رسوله صلى الله عليه وسلم مقالته قالوا صدمعي حتى ما أحس منه قطرة يعني ما عد في عيني قطرة من الدموع فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطاع أن يتكلم وقال والله ما أدري ما أقول فقلت لأمي أجيب عني رسول الله فقالت والله ما أدري ما أقول قالت أنا جارية الحديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن إني والله لقد عرفت أنكم سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم وصدقتم فإن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة تصدقنني وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان قالت ثم تحولت فاضجعت على فراشي وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي لكن والله ما كنت أن أظم أن ينزل في شأن وحي يتلى شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في أمري بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في النوم يرى يبرئني الله بها فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهله ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء اللي هو العرق عند الوحي حتى إنه لا يتحضر منه مثل الجمان وفي اليوم, في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أبشر يا عائشة أما الله فقد برأك فقالت لأمي قوم إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم عشر آيات فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ببراءتي فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله ولا يأتلي أول الفضل منكم والسعة أي أيؤت للقرب إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم فرجع إلى مصطح النفق التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها لا أنزعها منه أبدا وكان صلى الله عليه وسلم سأل زين بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر قالت ما علمت فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري شوف كلام أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع تقول وقفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من قال عروة كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسال وتقول فإنه قال فإن أبي ووالده وعرض لعرض محمد العرض محمد منكم وطأه وقالت والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله فوالذي نفس بيده ما كشفت من كان في أنثى قط ثم قتل لبعذ ذلك في سبيل الله هذا هو الحديث بتمامه من قصة الإث ذكره البخاري في صحيحه وذكر ألفاظا في غاية الروعة الإمام البخاري فأحببت أن آتيكم بفوائد هذا الحديث المبارك فوقفت على مئة من الفوائد سأمليكم سريعا بعض هذه الفوائد وأترك لكم الأوراق يعني تستفيدون منها بعد ذلك لعل الله عز وجل أن ينفعكم بها تصورونها ويوزعها بعضكم على بعض حتى تستفيدوا من هذه الدروس والعظات والعبر. حديث الإفكة من الأحاديث التي فيها الامتحان لإيمان المؤمنين فيها الامتحان لإيمان المؤمنين ابتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بعوام المؤمنين في زمنه صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الحادثة لتمييز الصف ليميز الله الخبيث من الطيب وكانت هذه الحادثة بمثابة المدرسة فربوية أو بمثابة المحنة التي انصهرت فيها التي انصهر فيها المجتمع الإسلامي كله فظهر معدنه الطيب وظهر نقاؤه وصفاؤه وظهر نقاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفاؤهم في ذلك الوقت وظهر المنافقون وانكشفوا فهذه عادة الله عز وجل في خلقه أن تبتلى الأمم حتى يميز الله الخبيث من الطيب كما قال الله عز وجل أم حسيبتهم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مسَّتهم البَأْسَاءُ والضَّرَاءُ وزُلْزِلُ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وقال الله عزوجل الف لام ميم أحسب الناس أي يتركون أي يقولوا آمن وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صرقوه ولا يعلمن المنافقين أو لا يعلمون الكاذبين فهذه المحنة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه لتمييز الصف في هذا الحديث مئة من الفوائد أو أكثر أولها جواز القرعة لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا استهم أو اقترع بين نسائك فهذا دليل على جواز القرعة فإذا ما أشكل عليك أم أو احترت في قسمة شيء ما بين مجموعة من الناس فيجوز أن تقترع كذلك سفر المرأة يكون مع زوج أو محرم وهذه من المسائل التي تساهل فيها كثير من النساء كذلك خروج المرأة إلى الغزو من فوائد هذه القصة خروج المرأة إلى الغزو كذلك من الفوائد وجوب الحجاب، فإنه فور على أمهات المؤمنين كان على غيرهن أولى والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن هذا فيه رد على من قال بأن النقاب عادة جائلية أو أنه من عادات اليهود وليس من عادات أهل الإسلام أو ليس من عبادات أهل الإسلام تقول عائشة فخمرت وجهي وخمر يعني غطى معناه أن عائشة كانت تغطي وجهها. فهذا في دليل على ما نسميه نحن الآن النقاب كذلك اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الجهاد والغزل فهو ذروة سنام الإسلام وأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليه ويخرج معه بعض أهله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله لا يعلم الغيب ولا أصحابه يعلمون الغيب إذ لو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما حدث له ما حدث من ضياء عقد امرأته أو عقد امرأته صلى الله وسلم ثم ما ترتب عليه من مشكلة أو من حادثة الإفك كذلك أيضا من أدلة أو من فوائد هذا الحديث جواز خدمة المرأة للرجال الأجانب ولكن من وراء حجاب يجوز للمرأة أن تخدم الرجال الأجانب ولكن من وراء حجاب كذلك من الفوائد خروج المرأة بدون إذن زوجها في الأمور التي جرى العرف بها فعائشة رضي الله عنها أرضها لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في خروجها لقضاء الحاجة وإلا لو كانت استأذنته عائشة لكان النبي صلى الله عليه وسلم ما غادر المكان حتى يطمئن أنها عادة إذن هنا ننبه إلى مسألة هي إعمال العرف إذا جرى العرف في منطقة ما أو بين يعني أهل بلد أو أهل محلة ما أن النساء يخرجن مثلا لقضاء حاجتهن لشراء ما يلزمهن مثلا من الأسواق أو من الأماكن القريبة دون إذن الزوج فإن ذلك يجوز بعموم هذا النص بعموم هذا النص إذا كان لا سيما إذا كانت الحاجة ضرورية بالنسبة للمرأة فلا داعي لأن يتشدد الرجال إلا إذا خافوا الفتنة إلا إذا خافوا الفتنة فإذا خيف الفتنة فإن الرجل له أن يمنع المرأة من الخروج إلى مثل هذه الأمور أما إذا كانت تخرج لقضاء حاجتها كأن تكون الكونفزعيلة وهذا الآن ليس يعني موجود فالآن الأغلى ما في البيت الحمام مهاردة أغلى حاجة في البيوت الحمامات فإذا كانت تريد أن تخرج مثلا للتداوي للطبيبة لكذا يجوز أن تخرج المرأة دون إذن من زوجها. كذلك من فوائد هذا الحديث رعاية الله لأوليائه وهذا يتضح من جوانب عديدة فبالنوم ينقطع تفكير عائشة رضي الله عنها فيما أهمها وأقلق راحتها ويقدر الله تأخذ صفوان ليلحقها بالجيش وتتجلى في أعظم صورها في نزول آيات أو آيات البراءة وفي أنها مرضة بعد رجوعها في بعض رجوعها فلم تعلم بما يقال إلا بعد ما قيل إلا بعد ما قيل وذلك بوقت يسير ثم تنزل براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاه ولو علمت من أول الأمر لكان الخطب أعظم مما ذكره أيضا الحافظ هذه الفوائد من فتح الباري مما ذكره أيضا الحافظ شؤم شدة الحرص على المال فهذا ما قضى بتأخير عائشة رضي الله عنها وأرضاه يعني شوف الحافظ ابن حجر استمت هذه الفائدة التي طلقت بملقاط من الدرر شؤم الحرص على المال هو إيه اللي خل عائشة ترجع حرصها على إيه على هذا العقد وهذا العقد إيه مال فحرصها على هذا العقد جعلها تتورث في هذه, الإيه؟ في هذه الورطة فشؤم شدة الحرص على المال وإلا الأصل خلاص راح خلاص مع السلامة شو هم كذلك نعم من الفوائد أدب صفوان ابن المعطى الأسليمي فإنه استرجع ليوقدها لأن عائشة كانت تعبت من كثرة الانتظار والحر الشمس والحرارة الجو نامت ولم ينادي عليها باسمها وما تكلم معها بكلمة واحدة إنما قال إن لله وإنا إليه راجعون بصوت عالي حتى سمعته فخمرت وجهها لها الرحلة فركبت رضي الله عنها وعن صفوان بن معطل أيضاً اهتمامها بحجابها فعقل استقاظها ورؤيتها لصفوان بن معطل خمرت وجهها رضي الله عنها فهذه فائدة عظيمة إن المرأة لابد أن تهتم بحجابها وأيضاً المرأة إذا كانت في سفر أو نحوه فللمرأة أن تشد عليها من الثياب ما تتحفظ به من حدوث الكوارث والنوازن يعني الأخت مثلا خرجها برا البيت فتلبس بدل السروان اثنين أو يعني ترتدي مثلا بدل الثياب الخارجية تلبس تحتها ثياب أيضا أخرى داخلية أو من ثياب البيت ما يعني يجعل الوصول إلى عورتها صعب حتى لو وقعت على الأرض أو انكشفت فإذا ظهر يظهر الثياب لايه؟ يظهر لا تظهر الثياب الداخلية التي هي خصوصيات المرأة تظهر ثياب البيت مثلاً أو إذا ظهر منها السروال أو ما ظهر منها الجورب أو ما شابه فإن ذلك أبعد من ظهور عورتها أو انكشاف سوأتها فللمرأة أن تشد على نفسها إذا خرجت لا سيما إذا كانت في أمر كالغزم كذلك يقول الحافظ من جملة الفوائد مشروعية تغطية الوجه طبعاً تغطية الوجه على خلاف بين أهل العلم من قائل بالوجوب ومن قائل بالاستحباب وأنا لا أرى إلا الوجوب كما يرى مشايخنا وعلى وأتبنى القول بوجوب النقاط كذلك من فوائد هذا الحديث الاسترجاع عند المصيبة كما علمنا ربنا قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كذلك من جملة الفوائد إغاثة المكروب والمنقطع وهذا من كريم الأخلاق ونبيل الصفات هذا فعل أي صفوان بن المعطل أنه أغافى هذه المكروبة التي وقعت في أرض لا أرض في لا زرع فيها ولا ماء ولا يمر فيها إنسان أيضا من جملة الفوائد أهمية الساقة في الجيش الساقة كما ذكرت لكم هو الذي يمشي خلف الجيش ليجمع ما وقع أو ما سقط من الجيش كذلك من الفوائد تبرئت المرء لساحته لالا يتهم فلقد قالت ما يكلمني كلمة وفي الحديث هذه أمكم صفية الحديث الآخر لما مر رجلان على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقلب أهله وكان في مكان مظلم فلما رآه الرجلان أسرع فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال على رسلكم إنها صفية وإنها زوجتي قال سبحان الله يا رسول الله أوفيك نشك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق فقول ما يكلمني بكلمة حتى تبين مدى احترازها واحترازه رضي الله عن الجميع من الوقوع في فتن كذلك الحلف من غير استحلاف لقولها والله ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه فعائشة لم يطلب منها أن تحلف ولكنها حلفت لتؤكد الأمر لتؤكد ما كان منها ومنه كذلك من جملة الفوائد مشي الأجنبي أمام المرأة كما فعل صفوان رضي الله عنه وكما فعل موسى عليه على نبينا الصلاة والسلام لما سقى لابنتي الرجل الصالح الماء قالت إحداهما إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فأما قالت له هذه الكلمة قال أين؟ قالت في البيت. قال كيف الذهاب إليه؟ قالت يعني أنا أمشي. قال لا تمشي أمامي ولكن امشي خلفي وإحذفي لي بالحصايات حتى لا تكلمه. فكانت تحذف له بالحصايات يعني يمين يسار تحذف الحصاية يعرف إنه إيه يمشي على طول يدخل يمين, يدخل يمين يدخل يسار حتى وصل إلى أبيها وكان ما كان من أمر موسى عليه السلام. كذلك عداوة المنافقين وحقدهم على المسلمين في أول فرصة للمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول تحين الفرصة لأن ينفث ثمه في صفوف المسلمين وفي محاولة لقلب الصف المسلم وإقناع الأمة في الحرج الشديد وهذا شأن المنافقين في كل زمان وفي كل مكان كذلك البهتان جسر يقود المرء إلى الهلاك فذلك يتضح من كلام عائشة رضي الله عنها فهلك من هلك في شأن لأن كل الذين تكلموا في عائشة تكلموا بالبهتان تكلموا بالإيه بالبهتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل من الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما أقول ها؟ قال فقد بهدت فهذا الذي تكلموا به في حق عائشة كان بمثلة الإيه؟ البهتان فلذلك الحافظ يقول البهتان جسر يقود المرء إلى ما فيه هلاك إنسان يبهت الناس ويتكلم في الناس بما ليس فيهم فإن هذا من أسباب هلاك كذلك عالم إخبار المريض بما يزيد مرضه ويكدر صفو حياته ديفة إذا تستفد في حياته إذا كان عندك مريض ويعني تخشى عليه لابد وأن لا تخبره وأنا أعرف بعض الإخوة والله مصاب بكنسر أو سرطان فما أخبر والده وهو قد تجاوز السبعين بهذا الأمر بل قال يعني عندك مجموع من البرد وكذا وكذا وأخذ يعطيه العلاج وهو على ما هو عليه وتتحسن حالته من وقت إلى آخر وهو أفضل بكثير بخلافه لو كان أخبره لمات يعني بعد, أول يعني بعد أول أسبوع لكم مات ليه؟ لأن الهم قد تال الهم قد تال فيعني إذا كان عندك مريض لا تخبره بما عنده أو بما أصيب به حتى لا تزيد من همه كذلك حياء الصحابيات حياء الصحابيات لقول عائشة رضي الله عنها أرضها، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وقال الحافظ بالفتح وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها كذلك كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله لا سيما إذا اشتكت وكانت تقول لا أعرف من الرسول صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرا حين أشتكت إذن كان يلاطفه صلى الله عليه وسلم قبل هذه الحادثة كذلك مكانت من شهد بدرا لما قالت تعس مصطح قال أتسبين رجلا شهد بدرا كذلك الذب عن عرض المسلم إذا سمع غيبة لأنها ردت عن عرض مصطح وقالت أتسبين بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا كذلك الدعاء على الشخص سبّ تعسة أتسبين يعني كلمة كلمة تعسة من باب إيه السباب فلا يجوز مسلم أن يسب أخاه المسلم كذلك مصلَط المظلوم ولو كان الظالم قريب ومن فوائد هذا الحديث فضل أم مستح فضل أم مستح كذلك إذن المرأة من زوجها لخروجها ثأذن لي أن آتي أبوي لما أرادت عائشة أن تأتي إلى أبويها بعد أن علمت بما قيل في حقها كذلك تعزيت المصاب بكلام يناسبه لقول أمها يا بني أهوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها لأنهم ما كانوا بتظن أن هذا الكلام طالع منين؟ من عند تمام كذلك قول سبحان الله عند التعجل لما قالت عائشة سبحان الله أو تكلم الناس بهذا سبحان الله كلمة تعجب كذلك فيه مشروعية التسبيح على ما يعتقد السامع أنه كذب كذلك خبر الواحد لا يفيد اليقين كما أشار الحافظ لقول عائشة لأستيقن الخبر من قبلهما ولا ينافي هذا مقبول في العقائد وهذا الكلام كلام مردوظ عليه خبر الواحد يفيد اليقين في العقائد وفي الأحكام طبعا حافظ الحافظ منعذر شدد في هذه المسألة فذلك الإصلاح بين الزوجين بحمل المرأة على الصدر الإصلاح بين الزوجين بحمل المرأة على الصدر كذلك الاستشارة سنة نبوية ومن فضاء من فائد هذا الحديث استشارة الفاضل والمفضول كذلك استشارة الرجل للمرأة إذا أمنت الفتنة وأيضا أن الحمية لله ولرسوله لا تذم كما أشار الحافظ كذلك حب علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أشار عليه لطلاقها رعاية لجنر أيضا أقول لهذه الكلمة أن هناك بعض المغرضين يقولون بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها حملت في نفسها لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال طلقها النساء غيرها كثور فإن عائشة حملت عليه حتى كان يوم الجمل فأرادت الانتقام منه هذا كذب مح على أم المؤمنين عائشة وعلى علي بن أبي طالب لأن علي رضي الله عنه عنه يحفظ لعائشة قدرها ويحفظ لها ما كانت إنما قال ذلك تطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد به حرب عائشة ولم يقصد بإهانة عائشة ولا الخوض في عائشة رضي الله عنها وأرضاه بل كان رضي الله عنه وأرضاه يحفظ لها له مكانتها بدليل أنه هو الذي أمر بحملها يوم الفتنة أمر بحملها وأمر بعقر جملها وحملها إلى بيتها حتى لا تتعرض للأذى رضي الله عنه وأرضاه كذلك نصرة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنا أعذرك منه كذلك التغليض على من وقع مع أهل الباطنين كما حدث من الأنصار رضي الله عنهم وأرضه كذلك من النفاق الإحجام عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وقت حاجته صلى الله عليه وسلم من النفاق كما يقول الحافظ من النفاق الإحجام عن نصرة النبي وقت حاجته لقولهم فإنك منافق كذلك قد يعاد الولي, وقد يعاد الولي وليا وهما من أهل الجنة لاثنين الصحابة نيا ومع ذلك حدث بينهم إيه؟ عداء المهاجرون وأنصار ومع ذلك المهاجرون أنصار الاثنين في الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة القرآن كذلك مشروعية التوبة وأيضا التوبة تجب ما قبلها وأهمية الاعتراب بالذم ولا يعترف الإنسان على نفسه إلا بما يفعله أو وإنكر كذبه الناس كذلك عدم محابات النبي صلى الله عليه وسلم لأهله لقول العائشة إن كنت ألمت ذم فلا يحبيها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مشروعية الوكالة بقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أجب عني رسول الله أو, لقول أمها أو قولها الأمياء أجيب عني رسول الله ومن جملة الفوائد الصبر مفتاح الفرج فبصبر عائشة رضي الله عنها كان الفرج من عند الله عز وجل كذلك الاستعانة بالله عند حلول المصائد إحسان الظن بالله بقولها أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ويدي طبعا فيها من اليقين ما فيه كذلك تبشير المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم أبشري يا عائشة كذلك أن الضحك مباح إذا كان أو إذا وجد ما يقضي أيضا من جملة الفوائد إسناد النعمة والفضل إلى الله عز وجل لقولها هو الذي أنزل براءة كذلك إدلال المرأة على زوجها وأبويها يعني عائشة كانت تتذلل على زوجها وعلى أبويها وأن سبب النزول قد يكون حادثة, حادثة كما الأمر هنا والقرآن... عف... والقرآن نزل بعموم النفط لا بخصوص السبب كذلك من جملة الفوائد في هذا الحديث خطر الشائعات وأيضا المؤمن مصاب مبتلى. كذلك خطأ بعض الناس أن ما من شائعة إلا وفيها نسبة من الصحة فحادثة الإفك لم يكن فيها ولا ذرة من الصحة كذلك كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقد رفض قتل عبد الله بن أبي بن سلول وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوا في ثيابه رجاء أن يغفر الله عز وجل له ولكن الله عز وجل حكم عد قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كذلك أثروا الورع في السلامة كما قالت عائشة أما زينب فقد عصمها الورع وأيضا من الفوائد أن العفة من صفات المؤمنين قال الله عز وجل إن الله يدافع الذين آمنوا كذلك دفاع الله عن العفيفين، فدفاع الله عن عائشة ومريم ويوسف عليه السلام وأجر كرام على يد جريج الراهب كل ذلك من إكرام الله عز وجل لأهل العفة كذلك من فائد هذا الحديث أن من حلف على أمر وكان الخير في غيره كفر عنه وفعل الخير كذلك أهمية العفو في ديننا فمصطحك العم لعائشة وابن الخالة وابن خالة أبيها ومع ذلك وقع فيما وقع فيه الناس وعفى عنه أبو بكر رضي الله عنه وأجر عليه ما كان يجري من الصدق من عفى عن الناس غفر الله له ذنبه كذلك الحث على صلة الرحم ببذل المال ومن جملة الفوائد المهمة أن من شك في براءة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهو كافر مرتد من شك في براءة أم من رضي الله عنه أرضاه فإنه كافر مرتد لأنه مكذب لصريح القرآن لأنه مكذب لصريح القرآن كذلك لا يحكم القاضي بعلمه ولذا لم يقم لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على رأس المنافقين لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على رأس المنافقين كذلك من الأحكام أن القاضي يحد القاضي يحد وأيضا من جملة الفوائد براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تتلى في محاريب المسلمين إلى يوم القيامة فدل ذلك على عظمتها وعلى مكانتها وآخر هذه الفوائد تحريم سوء الظن بالمسلمين والمسلمات لا سيما في باب العفة والطهر نقف عند غزوة الخندق وسنكملها إن شاء الله تبارك وتعالى وأنا أفرت الوقوف عند غزوة الخندق أيضا لما فيها من الفوائد أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا ويكم عندما عن وعمل صالح متقبلا هو لي ذلك القادر عليه وصلى عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وسامحوني أنا يعني أحاول أن أبغض الدرس لأنني عارف إني أغلبكم على سفر ويعني الأمر ضيق ولكن قدر الله مش أفعل لعل إن شاء الله يكون الوقت مناسب يعني نعطي الدرس حق وأكثر من نعم ها؟ نعم. مين؟ عشان المصلحة رأي أنا بس المصلحة في ذلك. مصلحة في ذلك. اللي هو لازم تصور. Det er jo ikke noget, der er Det er er Det er